من هو وحشي؟ في مكة وفي بيت مطعم بن عدي يعيش رجل حبشي رجل اشتهر بمهارته في رمي الرمح لم يكن عبدا لأبي سفيان ولا عبدا لزوجته هند بنت عتبة كما يشاع كان عبدا لجبير بن مطعم الذي عاد إلى مكة مع من فر من معركة بدر ولما وصل حاصره النواح وشق الجيوب ولطم الخدود على عمه الطاغوت طعيمه، الذي اجتثه حمزة بن عبد المطلب على أرض بدر طالبت الأسرة بأخذ ثأره من حمزة بالتحديد لكن الفرصة لم تسنح إلا الآن حيث يحشد الوثنيون جيشا ربما فاق عدده الثلاثة آلاف حشدوه لاكتساح المدينة قرروا ذلك بعد أن خذ لهم يهود بن النضير، الذين تمكن النبي صلى الله عليه وسلم من كسر خيانتهم بالقضاء على زعيمهم الحاخام الخائن كعب بن الأشرف الذي أغرى قريشاً ووعدها بالمشاركة في تدمير دولة الإسلام وقتل نبي الله بل تمكن صلى الله عليه وسلم من الحد من خيانات يهود بالتوقيع معهم على وثيقة وطنية ملزمة للمسلمين واليهود والوثنيين بعدم التخابر مع أعداء المدينة جنة قريش فزحفت لاجتياح المدينة وقتل قائدها وسبي نسائها واسترقاق ذكورها والقضاء على التوحيد وقبل أن تتحرك نادى جبير بن مطعم عبده وحشي ولما وقف أمامه أراه أبواب الحرية وقال له بالحرف الواحد إن قتلت حمزة عم محمد بعمي فأنت حر عتيق تنفس وحشي النسيم الحرية فهانت التضحيات من أجلها فأمسك بحربته وكأنه يمسك بمفتاح الحرية وسار معهم لا يريد من سفره سوى أبي عمارة وكأن كل خطوة تقربه من تبعده من رق الوثنيين الذين لا يآكلونه ولا يشاربونه ولا يرأفون بحاله سار جيش الوثنيين محملا بأهازيج الثأر وطبول الحرب والكثير الكثير من الخمر حتى النساء خرجنا ليشهدنا الثأر للطواغيت، أما المدينة فلم تكن غائبة عما يجري ما دام محمد صلى الله عليه وسلم يقودها، فهو قائد فذ يدرك أن العرب كلهم رموه عن قوس واحدة. لذا كان دائم الاستعداد للأسوأ، وكانت كتائب الاستطلاع الإسلامية لا تتوقف عن رصد تحركات الوثنيين، وصل المستطلعون يخبرونه صلى الله عليه وسلم، يخبرونه بقدوم جيش وثني كبير، فلم يستبد برأيه ولم يهمل رأي شعبه فهم سنده وهم قرة عينه